أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ووقفنا عند هذه قال الله تعالى عنهم ووصفا لهم لأنهم كما قلنا كأنهم يلقن بعضهم بعضا برد, برد الآيات برد الحجج والبراهين ويقولون ساحر شاعر كاهن مجنون ويقولون أيضا إنما سكرت أفسرنا فنحن قوم مسحر قال الله تعالى من أظلم من افترى على الله الكذب لا يعني ليس أحد في الدنيا أظلم مما افترى على الله الكذب يعني افترى الله الكذب وقال بأن هذا ليس برسول وأن هذا سحر مبين وأنه قد سحرنا محمد أو يقولون على أي نبي أتاهم به هذا سحر الله الله جل في علاه ذلك عندما رأوا الآيات ظاهرة قاهرة واضحة لائحة عندهم ومع ذلك مزدادوا ولا تغيانا ودحودا قال الله تعالى ان اقتربت الساعه وانشق القمر ويروا اياتي يعرضوا يقول سحر مستمر اقتربت الساعه وانشق القمر انظر وهذا الأمر واضح جري اتوا لهم من الصحاء وقالوا وجدناه فرقتين وكان جبل ابي كبيس بينهما وهم يرون ذلك عيانا ولذلك الله تعالى قال لمحمد حتى ييئس منهم قال قال صبرت زبهم الله ذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يقولون انهم من افضل الناس والظلم ظلم ظلم اكبر وظلم اصغر كما ان الكفر كفر كفر اكبر وكفر اصغر فالظلم له ظلم الظلم الاكبر وهو الشرك بالله دل في علاء ولن يودي بصاحبه ان يخلد في نار جهنم قال الله دل في علاء عن حكيم عندما نصح ابنه قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم قال: يا ابنية لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم". ولذلك الله تعالى الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين المشركين. قال الله تعالى واصفا لهؤلاء مع انهم يعني كذبوا على الله وكذبوا على رسوله وجحدوا بايات الله جل وكفروا بالرسل ايضا صدوا عن سبيل الله جل وعلا. شنو انظر الله تعالى قال بان هؤلاء يعني هذا إذا وجدته في الدنيا تعلم أن هؤلاء هم الذين سماهم الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم هم يحاولون محاولة مستميتة إلى أن يردوا الحق بالباطل ومثلهم كمثل الذي يريد أن يطفئ اشعاع الشمس وكما ان هذا لا يمكن فانهم لا يستطيعون تمصى نور الله جل من حارب الله من يفوز من ينتصر من حارب الله من يفوز من ينتصر فلينتصروا ان استطاعوا إلى ذلك سبيله يريدون ان نور الله وقد يعني جمعوا كل قواهم في في مكه ثم جمعوا كل قوا العرب والعجم حتى لم لمقاتله واستصال شافه المسلمين ولوأد الدعوه ومع ذلك لم يصل إلى شيء فالله دل في علا ردهم وخزلهم والله دل في علا قال ورد الله الذين كفروا بغزيم لم ينالوا خيرا وحقق الله للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحوالك والشدة والمشقة مع هذه الحوالك ال مظلمة حقق الله له المعود عندما قال لما ضرب الكودية فشعت نورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وأيضا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها مغاربها وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زويا لي منها فسبحان ربي العظيم الجليل الذي إذا راد شيئا قال له كن فيكون هم اجتمعوا واجتمعت كلماتهم أولا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عذبوا أولياءه وأصحابه ثم بعد ذلك لما أمرهم بالهجرة إلى الحبشات انقاضوا إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا بشباب الستة ماذا حدث الله تعالى يعني جعلها امطلاق كل مأزق شديد وكلما ما يشتد الأمر يكون امطلاقا إلى فتح جديد <تصفيق> لما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخباب وقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنص لنا ألا ترى ما نحن فيه كان الخباب رضي الله كان جلده يسقط على النار التي بها يطفئها بجلده فسبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتعجلون إنما كان قبلكم كان تحفر له الحفرة فيوضع فيها وينشر بالمناشير حتى يكون الصي ولا يرد ذلك عن ديني ثم أمرهم فكانت انطلاقه أمرهم إلى الحبشة وعاش هناك سالمين آمنين. عند ملك عند ملك الحبشة وآمنه هو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كانت انطلاقا إلى أن يذهب النبي صلى الله المدينة فيؤسس الدولة الإسلامية لما لما نقض اليهود العقد العقد كانت انطلاقا من يتملك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بأسيلها واجلاء اليهود الذين يوقعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكدون له كيدا عظيما وأيضا احد على ما كان فيها بعدها المنافقون أيضا يعني قد انكسرت شوكتهم وخافوا من النبي ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فكانت انطلاق كما قلنا كل ديق كان يقع عليهم كان يكون انطلاق وإشارة من الله جل في علاء أنهم سيتمكنون ولذلك الشفعية كان كان دقيق البصر عندما قيل له أن يمكن مرأة مرتلة قال لن يمكن حتى, حتى يبتلى وذلك من مالك قال من لم يبتلى فليشك في, في إيمانهم قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهين وهذا ترهم قال الله تعالى من أرضا من منع مساجد الله أن يذكر في أسهم وسعى في خرابها وفلائك ما كان لهم هيدخلوها إلا خائفين الآن يفعلون ذلك هم يريدون طمس الديانه طمس نور الإسلام وهذا بأنواع شتى منها أولا إسقاط إسقاط العلماء وإسقاط الرموز وإسقاط الذين قد يعني جعلهم الله دل في ولا حملة لهذه الشريعة بكل ما أوطهم من قوة إما إما تتبع الزلات الذل وسقطوا في هذا ما يكون إلا مع العوام الأغرار الأغمار والعوام هوام لا تستفيد منهم بشيء ولا يفيدون الأمة بشيء وهذه مشكلة كبيرة جدا وأيضا حتى العوام قلوبهم بيد الله دل لا يستطيعوا إلى ذلك السبيل أو يأتون إلى العلماء فيحاولون قدر إمكان أن يشوهوا صورتهم أنهم رجع يعني أنهم رجعيون وأنهم لا يفقهون أنهم لا يعرفون شيئا عن الواقع كما يقولون بذلك على على أهل العلم فمحاربة صارمة ضارية على حمالة الشريعة إلا طبعا من كان على أهوائهم ثم بعد ذلك طمس نور الله لفعله بمحاربة أصل وأساس الشريعة. السنة بمحراب السنة يخرج رجل لا يفقه شيئا لا يمشي حتى لو لا يأخذ لا يعرفه ويجلس كالمرأة الحسناء وهو حتى ما في ليته وكان في وسامه تقبل منه الكلام بهذا الأمر كالمرأة الحسناء الأمرد الناعمة يجلس يتكلم وينتقد علماء الحديث كالبخاري وكمسلم كابي زرع كابي حاتم يتكلم عيام أحمد وينتقس من قدرهم ثم بعد ذلك يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون له وأنا ذكرت ذلك أنه لا يسمع لهم إلا, إلا, إلا من قلن فيه وافق شمن طبق وفقه وفق فعنق صادفها قلبا خاليا فتمكنها كذا وصاحب الغيبة ونميمة لا يسمع له إلا من كان موافق له في صفاته وسماته لابد الطيور على أشكالها تقع هذه سنة كونية هذه سنة كونية كل يأوي إلى شاكلته وإلى شبيهه سنة كونية في هذا الباب فيطمسون النور الله يطمسون النور الله بهذا يطمسون النور الله جل الفعل بالخروج على على أحكام الله جل الفعل وعدم تطبيق أحكام الله والقول بأن هذه الأحكام كانت في الصحراء أو للرمال وهذا طمس النور الله الذي يدم له القلب والذي والذي يحزن المر أن الوسط الممتاز في نفس الأمر في طمس النور هم لا يدرون. عندما يعيشون الحزبية المقيتة هذه ويقولون من وافقنا فهو معنا طبعا بلسان الحال مش بالسان مقهى ويقولون من وافقنا فهو معنا خالفنا فهو علينا هذا طمس للنور لله جل هذا صد عن سبيل الله جل صد عن سبيل الله فالمسألة عظيمة جدا ليست بالحين كبيرة عظيمة فيها ما فيها من الـ يعني ال الخطر العظيم قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله فهناك من يطفئ نور الله على شأن أبا قاصدا او غير قاصد ففلا ففلا بد للانسان ان يعتبر فلا يكون اله من الالات التي بها يطمس نور الله جل في علاه قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كفروا هذا اليقين هذا اليقين الله لولا كلمات ينضم بعضها إلى بعض لانهار المرء كالجبل الذي دك دكا فصار كثيبا مهيلا لكن العقيدة ترسخ الإنسان ويعلم الإنسان أن الدنيا بأسرها تتحرك بما يحركها الله وتسكن إذا سكنها الله جل فعلا فالدنيا بأسرها بين يدي الله جل فعلا الكون كله كحبة خردا في يدي الله جل فليعلم يقينا أن الله على كل شيء قدير وان ما أراده الله لابد أن يكون وما أراده العباد لا يكون إلا إذا أراده الله جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فأكون. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعك شيئاً لن ينفعك لشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة ليت تكون عيناً أمام عيوننا ولو اجتمعت الأمة على أن يدروك شيئاً لن يدروك لشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأخلاق يريدون لتفوون الله بأفواههم يحاولون ذلك رد الحق بالباطل الذي عندهم ولن يستطيع على ذلك سبيل ولأن الله على جزم جزما وقال والله متم نوره ولاوكره ولو كره الكافر وهذا لأن الله جعال قد بشرنا بذلك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدق في ذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يدر من خلفهم ولا من خدر لهم ويقول, الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفع والتمكين والسنة إلى يوم, الدين، إلى يوم الدين بدأ الإسلام غريبا نسع عوده غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقد باين للنفسنا الناس ستبايع المهدي بين ركن والمقام ونسع عشونا عيشة رغدة عندما ينزل المسيح عليه السلام فيقتل أبد الجال عندما بلد. فالغرض المقصود بان الامه ستتمكن وان دين الله لا يمكن أن أن يذهب وان رايه الاسلام لا تسقط لكن الاشكال هناك فترات من من عمر الدنيا لابد أن ترى النور صار خافتا جدا لكنه لا ينطمس لا ينطمس ولا ولا ينطفئ قال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس والله عليم حكيم ما جعلها مداوله بين الناس الا لحكمه ولان ضعف الحق في بعض الأحيين لا يتقوى إلا بقوة الباطل عندما يتقوى الباطل لا يمكن الحق أن يجابه إلا أن يتقوى حتى يجابه فأدمغه كما قال الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال والله متم نوره وهذا جز في هذا الباب تجعل القلب يعني يستيقن وتكون إشراقة الخير في هذا القول والله متم نوره انتهى الأمر. لا رد لقضاء الله الفعل. لا رد لامر الله دل سبحانه على كل شيء قدير وسيكون ربي سيكون ربي كاملا كي التمكين والنصر لن يكون إلا, إلا لهذا الدين ولن يكون إلا لطائفة كان بعض طلب يجلس مع اخوته مع طلب العلم يقول لهم شوفوا الدين سيمكن سيمكن هذا أمر لا مريته فيه وهذا أمر واقع وحاصل ولا يمكن أن يرد حال من الأحوال الإشكال كل الإشكال هل أنت ممن الله رعلا يستعمله لنصر الدين أم لا إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لعبادته لردوانه لنصر الدينه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين كلما اتذكر ابن القيم كلما اعلم ان الله جال فعلا سيمكن هذا الدين وان الله ما اراده سيكون ابن القيم كان متصوفا وعقيدته كانت على حيدة عظيمة جدا فرضق الله جال فعلا بمثل شيخ الاسلام فكان ابن القيم ورفع الله رفعا عظيمة ورثة قلبه نفعته جدا زي قلت خلطة التصوف بعض الشيء بالقلب إن كان المرء على استقامة وعقيدة نقية يكون أرق الناس في تعاملي مع رب تلافع له يكون يكون يكون له علاقة عجيبة مع رب لا سيما إذا كان مرتبط قلبه بالقرآن وهو أيضا يتنغم عندما يقرأ ويرتل فتكون حياته من أسعد ما تكون عندما عندما يعيش مع مع كتابي ربي قال في الله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ولو كره الكافرون ولو اجتمعوا جميعا لن يستطيع أن يحركوا ساكنا في هذه الدنيا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مشوشونا هذا هذا أتبر أرسلنا كوني في هذا الباب ليس الشرح هنا هذا كوني هو الذي أرسل رسولا بالهداه ودين الحق. شوفونا لا بد أن تعلم ولو وجد السؤال لماذا تمكّن هذا الدين ولماذا ظهر هذا الدين على جميع عجما الأديان؟ لأن الله جل في علاه أول قال: هو الذي أرسل رسولا بالهداه بالهداه إهداءة للقلوب إهداءة للأبدان إهداءة لكل شيء بالهداه ودين الحق. ولأن هذا الدين هو الدين الحق كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقَالَ تَعَالَى مَن يَبْتَغَ الْإِسْلَامِ دِينَهُ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بها لا يسمع به من هذه الامه امه الدعوه ما سمع به من هذه الامه من يهودين ومن ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار هذا الدين الحق ولا حق إلا هذا لما زعموا ابراهيم منهم الله تعالى بين انه وأنه كان موحدا مسلما فاذا قلت لي ما يظهر هذا الدين انه دين الحق والحق لابد أن ان يظهر في كل الاحوال الحق لابد ان يظهر هو الحق لا يغلب الحق لا يموت يضعف بعض الأشياء لكنه يقاوم ذلك ويعلو. قال قال الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهداية ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مشكود. ليظهره على الدين كله يظهره على كل الد دين هذا هو الدين الحق يعني بين الأسباب التي من أجلها يظهر هذا الدين على جميع الأديان على أن الدين هو دين الحق وهو توحيد الله في علاه قضية تكون الكبرى الأنبياء على كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين. الانبياء اخوت من دينهم واحد وشرائعهم شتى والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى كما قلنا هدايه القلوب هدايه الابدان ويكون بذلك مع الحجج والبرهين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على ليظهره المال هنا لام لام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اجتمعت كلمتهم جميعا واتفقوا جميعا على مقاتلة النبي على محاربه النبي على طمس نور هذا الدين على استئصال الدعوه الإسلامية ولم يفلحوا ولم ينجحوا لم يفلحوا ولم ينجح. حتى الان حتى الان حتى الان المنافقون يوالونهم ووضعون ايديهم في ايديهم من اجل طمس نور الإسلام ولم يجدوا إلى ذلك سبيلا وانت ترى بان الله على له ما له من هذا الباب انها انه سيرتقي الامر الى هذا الحقنا لا انها لاثنين يعني هي تصح للتعليل وتصح أيضا المآل وأن المآل هذا الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائف من المتع الحق ظاهرين لا يدروا من خلفهم ولا من خلفهم بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء فالدين متصل والدين ممكن وراته خفاقة عالية ومتقدمة لكن من الذي سيسعده ربه جل فعلا من الذي سيرقيه رب على الجميع بأن يجعله ممن نصر الله بهم الدين كالذين صدقوا الله كأنس بن, مالك كانس بن النضر عندما قال لان لأ ابقاني ربي على غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا ثانيا والذي نفسي بيده بيدي ليران من الله مني يعني خيرا وكان صادقا فسعد بن معاذ يقول ذهب قافلا فوجده مقبلا قال يا انس الى اين قال ايه يا سعد والذي نفسي بيدي اني لاجد ريح الجنه من دون احد وعمرو بن الجموح قال تصريحا والله والذي نفسي بيدي لاطان بعرجتي هذه الجنة وقد قتل جابر بن عبد الله عبد الله بن الحرام قال له ما اراني الا, إلا اول قتيل فيهم غدا وايضا الرجل الذي قام فرفع يديه فدعا ربه جلال فعلا ارزقني برجل صلب جلد يجذع أقطع عادي ويجذع أنفه وأبقر بطني وأقوم لك يوم القيامة فتسألني فأقول فيك يا رب فيك فيك يا رب لا, لا نص نصر الله بهم المجزة والله تعالى ينصر الدين بالرجال يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال ما زلنا ذكورا فنصر الله فجعل في ولاه رجال نستغفر الله على التقصير في حقي ونستغفر الله على ما نحن فيه من جلاب تساقطات وما والمثل ذلك عندنا ونستغفر الله عليه الفوائد المستنبطة الشرك أظلم الظلم وأقبح الزند أعظم الناس جرما عند الله الذين صدقون عن سبيل الله الإشكال كل إشكال في هذا الباب إنه في في الأوصاف المتأند كم درات أوصاف التي التي تقول نحن ننصر الدين نورد الدين يجلسون يقولون لا تسمع الفلان ولا تسمع الفلان وركون هناك دروس معقولة فيعقد درسا في نفس وقت التدريس في نفس وقت الدرس يأخذ درسا درسا في الرياضة درسا في الطبخ در درسا في مريالة الأطفال درسا في الثقافة درسا في الطبيعة البشرية ولا شوف المواد البشرية والتمايل البشرية ويترك الفقه والأصول والحديث والعلم مشكلة كبيرة كيف كيف الله على ينمي قوم مثل هؤلاء كيف الله على يجعل يجعل الفوز الديني على يدي أمثال هؤلاء ما موقف واقفة بينه وبين الله دل فعلاء يقولون ماذا نفعل هل هذا هل هذا إيقاف لهذا الدرس مشاوقف يعني هم أصلاً كان طالبين بعمل دورة هم يعقدون درس في نفس الدورة في نفس المكان بس في في في حواري يعني أخرى أخرى وبعد ذلك طبعا لما تفشل فشلا زرياً قالوا يظهر إن هي ما هي متخولة من الأول أنت ماذا تفعل أنت تريد تنصر الدين لا ما تأخذ كل عندك وجعلهم يدرسون يا أخي روح كله اجعلني أدرس معك وتكون متبادلين في الدرس طيب أنت وجدت أن الحق لا يكون إلا معك أو منك وما تريد من الناس أن يأخذوا الحق إلا منك خلاص تبادل معه وأكيد هو لو كان يعمل لدين الله يقول أنا أفرح وأسعد أن تشارك في هذا الخير تبادل معه المشكلة كبيرة جدا فينا فما زالت المسألة, المسألة تحتاج إلى تنقية فنسأل الله أن يوقينا ولا من ذنوبنا لأننا أكثر الناس ذنوبا وأسوأ الناس فعلا أنا أتكلم عن نفسي بس الله أن يعملنا من أهله ونحن يعني أهلنا كل شر ولكن الله بعض أهلنا كل خير البشارة بت بالتمكيل هذه الأمة واقع لا محل البشارة في التمكيل هذه الأمة واقع لا محل بأن الله الفلا خلق هذه الأمة للقيادة والريادة والسيادة وهذا سيكون سيكون لو في أصل تفضلوا صل المغرب بعد ذلك إن شاء الله نبدأ بصحيح البخاري بعد صلاة المغرب إن شاء الله البخاري